فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلي وفي آذالنا وقرؤ ومن وَبَيْنِكَ وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون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 ثم استوى إلى السماء وهي فَقَالَ فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاءن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا تَجُوهُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابٌ نُون فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابٌ نُون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خَلَقَهُ إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار, له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِي الْبَاطِلُ من بين يَدَيْهِ وَلَا من خَلْفِهِ لَا من الْبَاطِلُ مِن ما يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ من مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قد قِيلَ للرسل من قَبْلِكَ إِنَّ ربك لذو مغفرة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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هذالي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِرْجَاعَتُ إِلَى رَبِّي ولئن رجعت إِلَى ربي الذي عند دولة الحسنى فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنديقن من عذاب غليظ واذا على الانسان اعرض ونابا بجانبه واذا مسه الشر فذو قل أرأيتم إن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 أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محيط